هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلط الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 كذلك زوينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم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 قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر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 وَظَنُوا أَنَّهُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنَّ أَجِيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَاهُنَّ إِذَا هُمْ يَبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا ايها الناس انما بانكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 فَقُل افلا تتقون فذالك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان لا تصرفون كذلك حققت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركاء يبدأ الخلق ثم يعيده. قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده. فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق.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 An tum beriun mima amal wa an beriun mima ta'amal, wminhum mii ystemgun ilaiik, afa anta tsmg cmm walau kanu la yagilun, wminhum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 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابوا بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آمنون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 قل إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِقِسْطٍ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ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 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أَفَأَوْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَوْتُمْنَ إلَّا بِإذنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ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 يصيب به من يشاء من عبابه وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه